م ن ز ل ة الفقر ف حديثنا ا ل ل ي ل ة بحول الله عز وجل سيكون حول منزل آ خ ر من منازل ا ل ا س ا م في طريق الشيء الى الله عز وجل هذا المنزل أو المنزلة او ل ل م ن ز ة أ المقام هو م ن ز ل ة الفقر م ن ز لاصطلاح ة ل ف ص ب أ ه ل ا ل ت ر ب ي ة و أ ه ل السلوك لا بمعناه الشانح في كتب اللغة وعند الناس اجمعين ومن هاهنا سمينا في ا ل ت ر ا ب بالانسان الجهاد والصالحون ب ا ل م ق ر ا ء و إ ن ي ل أ ع ل م أ ن هذه ا ل م ق ض ة اليوم قد جري بها او جري عليها في ا ل ت س م ي ة ل ل د ل ا ل ة على قوم قد لا ي س ت ح ق و ن أ ع ل م ذلك وما ينبغي ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا فسدت ا ط ا ئ ف ة من الناس أ ن يفسد عبارات ا ل ق ر آ ن الكريم ولا يستعملها كثير من الكلمات و ا ل أ ل ف ا ظ التي استعملها الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن الكريم استعملها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في السنه ا ل ن ب و ي ة او استنبطها بعد ذلك ا ل ص ا ر ح و ن من الامه في القرون ا ل ه ج ر ي ة ا ل أ و ل ى وخدموها ب ش ا ل معقول س ل ي م الا أ ن الانحراف و ا ل ا ع و ج ا ج و ا ل ض ر ا ن ب الذي وقع في عصور الامته أ م ل أ أبتد خ ر ة معاني ذ ه المتاخره أ ل ل ل ف ا ا ظ يعني هذه ك ا هذه أو السبب ا ا سوء س و ل ك ه معاني وأحلاقهم هذه الالفاظ ط ص و ئ من الأمة ب لكن ن ت خ ل نحن على ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن ي ة ديالنا مثلا نفضل جهاد في سبيل الله صار يقرا اليوم بما ليس فيه ف ا ل م ج ا ه د في سبيل الله إ ن م ا ذلك منزله من أ ح ب ه الله عز وجل ولو الناس سببتوها ل ا س ت ع م ا ل في بعض ا ل أ ح ي ا ن فانك لما ي ه صالحين السلوك ديالهم قوي م ا ي ك ن ا ل يكون ا ل إ س ل ا م تمشي الحقيقي في بعض ا ل أ ح ي ا ن أ و بالتهاب في أ خ ط ا ء ك ث ي ر ة يكون سببا ف م ان نحسو هذه ا ل ن ف ظ ة و ي و ل ا ل إ ن س ا ن يتحاشى ويهرب على المفضه المجاهد لا ي ت ر ك ه على اهل ا ل إ ي م ا ن لا أ ب د ا هذا اللفظ لا يجوز ان نتركه ما لا ضرر ل أ ن الكفار لا يريدون أ ن يكون المسلم م ج ا ه د ا اذ فرغ اللفظ من مستواه ليملا بما عمل من مثل الارهاب ومن مثل ما تعلمون وتشنقون ا الفضي الذي فيه ينقر ع ر ا على الذي ذكره الصالحون من الصلاح من التعبد في ذلك المعنى التعبدي العظيم الذي ذكره الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن الكريم من قوله سبحانه يا ايها الناس انتم الفقراء ا ل الله والله هو الغني العميد فصار أ ه ل الصلاح يسلكون إ ل ى الله عز وجل عبر هذا المعنى هذا معنى عظيم هذا منزل من دينه ر ف ي ع ة م ن منازل ا ل ك م ا ن ما يخليناش الوضع المنحرف و ا لبعض م ن ح ط ل من يتسمون بالفقراء في, في هذا الزمان ل أ ن بعضهم ولا اقول قل لهم ل أ ن ي لا أ ع ر ف اخلاق الجميع بعضهم لا راهوا ف ع ل ا ق ة له بمعاني ا ل ك م ا ن إ ل ا كالمتسمي لعبد الرحمن وعبد التواب وهو ابعد عن الرحمن وابعد عن التواب ما يخليناش في الوضع المنحرف ا بينا ل اننا نضيع الكلمات ا ل ق ر آ ن ي ه والالقاب القرانيه والمعاني ا ل ق ر آ ن ي ه يا ايها الناس انتم الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد الناس م ف ظ و ن عام مستغرق لجميع ج ن س البشر الناس ا ل ل ه عز وجل ل م يخص ناسا دون ناس بل ع ن ا كل الناس والمؤمن يفهم من ذلك ما لا يفهمه غ ي ر ه الله سبحانه وتعالى حكم حكما عاما بنفسه ل ا مطلقا بنفسه ل ا على أ ن كل البشر فقراء وخرشفه و ابلغ أ ع ل ى مراتب الغنى المادي فهو لو فطن لحقيقته ولوضعه لوجد نفسه من أ ف ق ر الناس فقراء الى الله عز وجل ما دامت الكنوز كلها سواء ما علمت أ و ما لم تعلم وسواء ما ك س ب ت أ و ما لم ت ك س ب كل ذلك ب ي د ي ن وليس بين يديك من ذلك إ ل الا ا ي ة ل ي عاليه ن ذلك ا ل ع ر م ل للشل ا ل تعالى حالية أمال مفتحلسا ه و ب ر م ت ع ن وهذه ق ا د ا للمال ا ا ا ق ت ص د إ س ل ا ف ه بينها م المسلمين من المال والمنطرفة المالية علم مبادئ ذي عديدة ابن القائدة المال مال الله والبشر رهما غير م و ك ل ه فوضتني خ د م ي ت ك ل ح د ك يخدم في البشر يحسب الملايين م ي النهار وما عندهم تحجر غير م م ل ك فكذلك ولله المثل ا ل أ ع ن ا ق وضع الناس كل الناس في ا ل أ ر ض حيث يتصرفون في ا ل أ م و ا ل مما يظنون أ ن ه م يملكون ف ي يشحنوا رهنك و ل مالك إ ل ا الله ولذلك قال عز وجل يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحنيف غني ج د ا س س سبحانه و ت ع ا ل ى غني عن كل شيء حنيف اتصف بكل صفات الحمد والمجد سبحانه والانسان ت ع ى و ل إ هو الضعيف الفقير ا ل م ح ت ا ج ف إ ذ ا تحقق المؤمن من هذا ا ل م ه ن إ ن م ا ع ن ا ل إ ي م ا م تعطت ا ل ك ث ر المؤمن ولكن ي ب ق ه ه ا من فقهه الله في الدين ا ل ل ي ذوقها ويعرفها هو ا ل م م ن لخرق اعزوز والله الله عز وجل خ ط ب الناس اجمالا يا أ ي ه ا الناس كما قال يا أ ي ه ا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أ ي ه ا الناس فكما خ ط ب كل الناس ب ا ل إ ي م ا ن خ ط ب كل الناس بهذه ا ل ح ق ي ق ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل ع ظ ي م ة حتى إ ذ ا آ م ن بها م ن آ م ن و أ د ر ك المؤمن أ ن ه ليس على شيء من المال و أ ن كل ك ث ب ه وكل ما يظنه من مال تحت تصرفه إ ن م ا هو عاريه بين يديه إ ن م ا هو وكيل عليه فيحاسب عليه حرفا حرفا المؤمن ل ل أعطيك شيء واحد ا ل يدرك حقيقه انه في ماله متصرف باذن الله مستخلف فيه أمين. يجب ان يجب أ ن يؤدي حق ا ل أ م ا ن ة ف ماء كما يجب أ ن يؤديها في كل شيء إ ن عرضنا ل م ا ن و ا ل م ا ل من تلك ا ل أ م ا ن ة عن السماوات والارض والجبال ف أ ب ي ن ان يحملنها واشفقن ا منها و ح م ل ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ه كان ظنون ا ج ه و ل ه وبينا من محل هذه ا ل آ ي ة مرات ظنوما لنفسه اذ تحمل ما لا ي ف ق ق فسال الله عليه بعد ذلك جهولا ب ط ب ي ع ة الحساب وبثقل ا ل أ م ا ن فغفر الله عز وجل له ذلك إ ذ ا صدق الله في القصد و ا ل إ ر ا د ة و ذ ل الجهد و ل ن يغش و ل ن يقم ما عاهد الله عليه من تحمل ا ل أ م ا ن إذن الفقر معنيان لبث يبان ل أ ن الفقر لي زمان الفقر لي معروف عن د ن ا ا ل ل ي إ ن س ا ن عنده ف ق ي ر للفقراء الذين اخطروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربه في ا ل أ ر ض يحسبهم الجاهل أ غ ن ي ا ء من ا ل ت ع ف ف ق ر م ع ن ه م باش يضربوه في ا ل أ ر ض باش يصفون ا ل ت ج ا ر ة باش يركبوه ي ج ا د و ا س ب ي ل ن معنى ا هذا نوع من الفقر قد يكون في ا ن س ا ن و ا خ لا يزم ومعندوش ا ع ل ا ق ة بالايمان في المؤمن قد يكون ف ق ي ر بهذا المعنى وقد لا يكون عثمان بن ع ث كان من اغنياء ا ل ص ا ب ه عبد الرحمن بن عوف كان من اغنياء ا ل ص ا ب ه ابو هريره كان من ف ق ر ا ئ ه فاذا هذا معنى اول الفقر بالمعنى المادي ع ن د ك ل معنى اما الفقر بالمعنى الثاني فهو عام من في جميع الصالحين يعني احتزكي ل ع ن د م ر ا ي ر فيمكنكم فقير لهذا المعنى إ ذ ا استشعر أ ن ما يملكه من مال لا يملكه ع ل ح ق ي ق ة و ع ن د م ا هو فيه خليفه المال مال الله والبشر مستحلفون فيكون فقيرا بمعنى التعذب بمعنى الخضوع لله عز وجل والانصاف ل أ م ر الله و ل ا ه ي ه فيما شرع من أ ح س ا ن المال يكون هذا فقير إ ل ى الله عز وجل يستشعر الفقر إ ل ى الله سبحانه وتعالى ويذوق حينئذ طعم الغنى الذي ا شكون ل حس بالفقر وان كان يملك المال م ل ك ع ا ر ي ة كما بينا حينما ي س ل ك في ماله إ ل ى الله ب هذا المعنى يجد حلاوه الغنى و ي ح ا ر م و ح د عنده المال سايق و م ا ك يقدر لو تصف منه عايش بالمال ا ل م ر ا ر والضلع والشقاوه والعياذ بالله ل أ ن ه ظن انه قد ملك حذره الله يملك حقا ف أ ر ا د أ ن ي ز ي ر المال ف أ ا ر ه المال مغيثير هو المال يلقى المال كيسيره فصار عبدا للمال بدل ان يكون عبدا لرب المال وهذا م ا أ س ف كثير من الناس يشاهده اليوم هذا حاله ووضعه هذا فقير بالمعنى الحقيقي للكلمه بمعنى أ ن ه عايش ف ع ل ى الفقر المادي هذا عايش في الفقر المادي المال الذي لا يسعده لا قسم ه اقسم لك المال الذي ي س ق ي ك ويرديك يعذبك ل ف س ي ا في الدنيا ويعذبه ا ل ع ي ا ذ بالله عذابا شديدا الآخرة في ف هذا ليس بغنى هو ذ هذا ا الشيء لنا من هذا الفقر الحقيقي اما الفقر التعبدي فهو الغنى عنه الذي شعر ب أ ن ه بماله لا يملك و إ ن م ا ل م ا ل ك هو الله عز وجل هذا غريب ل أ ن ه أ و ل ا ا س ت ف ي د من ماله في الدنيا نعم ل م ا ل الصالح من ع ب د الصالح يستفيد حلاوته ويستفيد طعمه ويستفيد جماله في نفسه وفي ا ل حوله ل أ ن ه يتذوق ن ع م ة المنعم ويشكر الله على سبحانه لا الحمد لله عز وجل حقيقة اللي في الحنان ا ل ع م ة تجى ا العياد المراير ما ن لله هلمة بكلمة وعمره ينطق الحمد ن ف ظ ا او فعلا ل م ا ن ا م ا ت ن ف ق ب ك ل م ة الحمد لانه م ا ت ن ف ق ب ك ل م ة الحمد لانه ا و وتشعر في هذا يحمد الله. لا ينفق ي ع ا د ة ه ذ ا ي ح م د ا لانه ل لا م يأكل طمرة ي ت و ن ة ويجد ل ه ا م ن ا ل ذ ة م ا لا ي ج د ه صاحب ا ل ش و ا ء ه ذ ا صاحب وشعر ب ز ي ت و ن ة م ه ل ي ح س ب ا ل د ه هذا ي و م د الله يقول الحمد ل ل هذا ه غني ى هذا ولذلك س م ه العلماء من قبل مقام الغنى العالي يعني هذه من ز ل ا د ه الغنى العالي ل أ ن ك ي غ ن ى النازي وهو غنى اغنياء سراب ل ع ن د ه م ناس سراب ا ل ل هذا ه غنى عالي ل أ ن ه م سبط برب المال نازل مال المال, المال, المال وجهون للتراب ورب المال سبحانه وتعالى رب الكون فمن كان غ ن ه بالمال فقط فهو التراب س و ا ب ومن كان غ ن ه بالله فكان حينئذ في المقامات العلى عالي عالي جدا ل أ ن ه ارتبط بالله عز وجل الغنى العالي ولذلك قد يكون فقير المسلمين من حيث المال المادي غنيا بالله بالغنى العالي و م ن ه ن ر ى كان الله عز وجل يربي نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بهذه ا ل ن ع ا ن ا ل ك ب ي ر ة ويربي ا ل ص ح ا ب ة معه والمسلمين بعده إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ومن ذلك وهو كثير في ا ل ق ر آ ن كثير جدا أ من من ذلك قوله عز وجل ولا ََ تمدن َُ ز َ ع َ ن ي ك َ إ ِ ل َ ى ما َ متعنا ََْ به ِِ أ َ ز ْ و َ ا ج ا منهم ُِْْ زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير والقى حفي الانسان سبحان الله العظيم قد يحدث له في حالات من الضعف الايمان شره وفتره وفي بعض الاحيان الانسان سيغفل وعياذ بالنذره سيجوز بين القصور وبين اهل اليسار ومن اليسر ويتمنى لرطوبه على ذكر قصر وبحال وبحال وبحال احنان وبحال احنان الله ولا ب ح ا هذه ل ل ا ا ف تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه ظ ه ر ت الحياه في الدنيا ل ن ف س ما ه م فيه والخطاب ا ل ق ر آ ن ي من حيث بلاغته كما تعلمون عاشيه ولا تمدن عينيك الى إلى حرف جرين يفيد ا ل غ ا ي ة ل ى ما متعنا به ازواجا منه ما تخليش عقلتي و ا ل غ ا ي ة دياله حالها لك انت اطلب هذاك انت يجب ان تطلب الغنى العالي ا ل ى مشاهد عينك حصره فحيث بهالقصر او اشكل بهالسياره حالها لن ب تتوكل ت شو ف ك ل ي م جدا انت ن ا ز ل ت في الارض أ ن ت مازلت في التراب لا ت س ع ل غايتك إ ل ى غير هنا تراب ل مبدع ليس لما هو أ ع ل ى أ ع ل ى أ ع ل ى من ذلك لا يكونوش عينك ما تنشفوش بالذات قصير قصير النظر حثير ا ل ب ط ر باش يولي شفه غ ر ي ب ة ب ع ي ف ة إ ل ى ما ندفع ما به أ د و ا ج ا منه شو ن هدفك زهره ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل ز ه ر ة هي أ ك ث ر شيء يعمر في النبات نورا من ر ف ة ك الدم هي عندها م ن ر ج م ي ل و ر ا ئ ح ة ذ ا ت ي ه لزبن إ ن س ا ن من رفضك في شد الانسان بورضه او زهره ويكون شحال عمر قيام و ت ذ ب ر وتشاقط أ و ر ا ق ه ا في التراب و ك ل الذي فوق التراب ت ر ا ب ه ن ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ثم يقرر الحق سبحانه وتعالى ط ب ي ع ة كيس ا ل ز ه ر ة وجاء بلام التعليم ه ا لنفس إلا لهم ف ي ابتلاء و ف ت م ه أ ن ا ب ل و ك م بالشر والخير ف ت م ه كلمه ت ت م ل ى أ ن تبتلى حذف وواحد امتحان ما تعرف نضمن واش تنجح واش تسقط لنفس لهم ف ي إ ذ ن أ ط ل ب رزق ربي لا ما ب أ ي د ي الناس ولذلك قال م ب ا ش ر ة ورزق ربك خير خير من ظ ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا خير مما متعنا به ازواجا منهم لنفتنهم فيه و أ ب ق ى ل أ ن ا ل ظ ه ر ا ء ازبولوا في ع ي ا م ورزق ربك لا يزبول ابدا تعرفين فيها أ ب د ا لا يزبول أ ب د ا ورزق ربك خير و أ ب خ ا إ ل ا أ ن لنا ها هنا ق ا ع د ة ا ل إ س ل ا م و ا خ لا إ ف ر ا ط ولا ت ف ر ي د ه ش ي ن س هذا الشيء أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يجوز له أ ن يطلب المال ويولد له الحيث من المال نخصوش و يكسبه ي س لا ه ل ليس هذا هو الغرب ويلبس المرقعات وشرور لا ابدا ليس هذا هو الغرب بل هذا من الابتداع في الدين ومثل هذا المعنى هو الذي حرف ّ معنى الفقري من الصلاح إ ل ى الصلاح وضيع الناس ت ع ا د ا ت من القيم ا ل إ ي م ا ن ي ه ا ل ع ظ ي م ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عفو ر ا ل شمائل م ح م د ي ة كان كما حدث عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين ي د و ب الشهر والشهرين متشعشين م ا ر في الدار ما وكل د و م ي طيب ويظلون على ا ل أ س و د ي ن ا ل م ا ء والتقل القرعيشين على ا ل أ س و د ي ن الماء وتمر يعني ح ل ف أقل من خلص. دخل ربيع التمر. شهر وأشهر. ولكن ماشي عنته بشيء انه إ ذ ا غربت عليه ا ل ن ع ل ة فارفد ورفض كان يحب لحم الكتف من ل ل ق ش ة ا ل د م ش ي ة ياكل منها أ ح ي ا ه ا و أ ف ض ر ه ا يحب لحم الكتف ويستعجب له الماء كان ياكل ا ل ش ر ي ف ف إ ذ ا وجد أ ك ل ا ل س ر ي ف إ ذ ن ما معنى هذا المؤمن يظهر عليها ا ل ا ج ي ل لان المؤمن يقول خ ل لا و ي ش ا ذ م ا ي ت ح ع لا ي ه ما يتعقبش نفسيا ما ي ت ع ق ش ي ق و ل فلان عنده وفلان عنده ولا ا عنده هذا إ ذ ن انحرار ف إ ذ ا المؤمن مطالب ب ا ل ت ك ذ ي ولكن لا مولي عنده عقاب وقد كانت لديه ر غ ب ة في المال ل و ح د فرجته ا ل ل ي ه يبيته الى ما استعنا فيه ازواجا منه ما م يكونش عينيه مرتبطين فقط بذكر جدار ب ي المال شوف بعيد انظر الى ربك ان تعبد الله ك أ ن ك ت ر ى واسلك اليه عبر كسبك يعني المال يكون و س ي ل ة اسلك به الى الله رب كل شيء سبحانه وتعالى تكون حينئذ غنيا بالغنى العالي فقيرا بمعنى عبد الله ل أ ن كل عبد لله إ ذ ا أ ح ق ق ا ل ع ب و د ي ة لله أحقق عبد الله فهو الفقير الى الله ويكون شمع وذلك هو الإسلام الحسنين الإسلام وذلك ذلك هو、الإسلام. اما و إ ن ي اعبدكم لله و أ ش ق ا ك م له لكني افطر واصوم و أ ق و م و أ ر ق د وقت زوج النساء فمن ر ف ض عن سنتي فليس ل ي ن ه و كما قال عليه الصلاه والسلام و ا ل ت ف ف ق ر اذا ليس انقطاعا عن الدنيا مش انقطاع ولكنه انقطاع إ ل ى الله ليس انقطاعا عن الدنيا ولكنه انقطاع إ ل ى الله ما ف ي ج ي ش ل إ ض ر ا ب عن الدنيا ولكن فيتفرغ ب الدنيا لعباده الله يستعمل الدنيا و س ا ئ ل يسير بها إ ل ى الله عز وجل سبحانه وتعالى ف إ ذ ا المؤمن حينما ي ز و ق من هذا المعنى أ ن ه بالله يستغني وعن الله لا يستغني يكون حينئذ فقيرا إ ل ى الله استغني بالله و ع م ر ش واحد من دون الله منزلها هذا هو الفقير إ ل ى الله حقا الذي ذاق طعم هذه ا ل م ن ز ل ة وتحقق منها وصار ت له طفة وصار سلوكه بها إ ل ى الله عز وجل ثابتا افتقر الله عز وجل حينما أ ر ا د س ب ح ان ه وتعالى أن يبشر رسوله الكريم ويطمئنه ويؤنسه وقد غم وغتم عليه الصلاه والسلام بانقطاع الوحي عنه ص ف ر ة ا ة قال لهم فيما قال ووجدك عائلا فاغنى المفسرون ذكروا في ذلك قولين او ثلاثه اقوال القول الاول قالوا لو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فمن مجزوم خديجه رضي الله عنها ام المؤمنين كان فقيه ف ا ل م ب ز و ج ب خ د ي ج ة قال لله المال ف ي ا ل م ر ا ب ي ع هذا قولون من ع ق و ل المسلم وبعضهم قال لا ليس هذا هو المقصود بل وجده بغير مستند ما عندو ه على شفتي ل ل شفتي ا قاعده ب ي ل ة و م ن ك ايمانيه ي ل ج أ إ ل ي ه ا كان حائرا ضالا ووجدك ضالا س ع ا ف ه أ غ ن ا ه الله بعبوديته بالانتساب إ ل ي ه لما صار عبدا لله حقا وصدقا أ غ ن ا ه الله بهذا المعنى اي م الايمان أغناه وقال ابن القيم رحمه الله وهو صاحب التفسير القيم ا ل أ و ل ى الجمع بين المعنيين و ا ل ق ا ع د ة أ ن الجمع أ و ل ى من الترجيح إ ن أ م ك ن وهو في ه ذ ي المعنيين ممكن فقد وجده الله عز وجل فقيرا بالمعنى الناجي واذناه من رزقه سبحانه وتعالى نحن ا ن رزق نرزقك والعاقبه للتقوى اذنه الله بالايمان واذنه الله بالتقوى وهو الحق إ ن شاء الله ف إ ذ ا المؤمن يمكن أ ن يجمع بين المعنيين لما لا فالغني بالمال الذي أ ع ط ا ه الله لك يمكن أ ن يحقق ل غ ن ا من رفعي غنى المال المكتسب للرفع الله وغنى ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل إ ذ ا ايقن ان ماله ليس له و إ ن م ا هو لله أ م ا العبد فهو كما ذكرت مستخلف فيه الفقر التعبدي وحد ا ل ص ف تتعطل ا إ ن س ا واحد ن ل س ك ي ن ة و ا ل ر ا ح ة هذه الثمرات ا ل إ ي م ا ن ي ه نتحدث عنها الان آ ن تتعطل ل ق ا ع ة وعمره ك ت ط ل عبد الراحة, الراحة ما يتصاب بما ي ط ا ب به ا ل إ ن س ا ن الطالب بالمال أ و الطالب للمال بالشرع ل أ ن الذي يطلب المال ب ا ل ش ر ا إ ل ى ص ا ب و ر يستغني بالمعنى السليم كي يستغني بالمعنى ا ل ع و د ي وذلك قول الله عز وجل كلا ان الانسان ليطغى ان راه السلام كي تصب ق و ل ه م و إ ل ى ما ص ا ب و ش ت ح م ق ف ي ت ع ق د في جلب ويسود ويمرض هذا الذي يطلب المال بالشر ف ا ئ ل ه طلب ذلك بالمعنى ا ل ذ ي قلنا ب ص ف ة الفقر وجدا المحنين ي ا ل ذ ي ن ذكرتهما ا ل ي قلنا فهو يجد ا ل ق ن ا ع ة لك ش ي الذي اعطاه ربك يقول الحمد لله يبذل جهده يعمل ويعمل ه ويصلها فيقول الحمد لله يفتح بما أ ع ط ا ه الله له بعرف أ ن هذا نصيب قدره الله له يرضى بقضاء الله وقدره في أ ن ص ب ه المال وذلك من كمال ا ل إ ي م ا ن ومن كمال الرضا عن الله وعن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه في ح س ب الرضا ف إ ن فقد ذلك فهو من الصاخفين على ربهم ا ل ع ي ا ذ بالله فيصحف الله ع ل ي ه ا ل ع ي ا ذ بالله ان ا ل م ع ل ن م ث ق ب ن من رضي عن ربه رضي الله عنه ومن صاحف على ربه صاحف الله عليه صلى الله عليه وسلم والعزيز ف ا ل ق ن ا ع ة في ذ ن سلوك إ ي م ا ن ي ولكن الاخوه ي ل و العقيده ة ي للمؤمن ما دام يوحد الله عز وجل مدى ما دام يوقن في الله عز وجل من اليقين ثم بعد ذلك يجد ل ي الراحه على الساحر ما يبقاش عايش في القلق اليومي ل ن ه لم يقنع بما اعطاه الله له وحيث لا يقنع ا ل إ ن س ا ن يسلك به إ ب ل ي س إ ل ى طرق الحرام سبحان الله سبحان الله ناغت سبحان ي ا ل م ا ل ا س ب ومع ذلك شب ا علاج ربيش ن ا ل ل ا س ب ل ا ن ي الله ا ة س ف ل ا ن ي ة الله سبحان الله ويغرق في ا ل أ ب ن ا ء ع ي م ا عيش وعيا لله في الحرام ورب تعالى تكون ع ا ق ي ل في كثير من ا ل أ ح ي ا ن ما اطخل ديال المال دياله احلال و خ ص ص والربا صفر يضرب فيه الرقم الصحيح فيعطيه صفرا لما تكون عندك احتاج واحد سنين عشره مئات برضو صفر يعطيك صفر هذا الصفر هو الربا عندك انت عندك م ق د ر كيده حقيقيه مفيده ايش س ب ا لها ي ف ر ذلك ر أ س المال ط ل ط ي ب عنحه طيبا و ا ت ش د ه طيبا انشتت فرنكاته ا ل ل ر ب ا ب ض ر ب ت ه م فانت تخرج وعرف العلماء المال ء أن من معاني ا ل د ق ة عند العلماء الفقهاء ت ع ي ف ل م ا ل أ ن ه الذي يفشل امتلاكه و ا ك ت ش ا ب ه لو أ ن شخصا م ت ل ك الف راس من خلفهم عنده ألف رأس من فوقها ما تقول عنده ما. ما لان ن الخنزير ما لا يفتح كتابه ولا ي ج و ل ولذلك ا ن يقطع هذا السارق إ ذ ا ترك ا ل خ ن ز ي السارق يسرق فتقطعوا يدك السارق سارقا تقطعوا ايديهما السارق إ ذ ا ت ر ق مالا حراما لا تقطعوا يدك إ ن كان الخنزير يملكه م ل ي و يفرني ا الليل ي ع ذ ر ه سارق ولا تقطعوا ي د سرق خماره لا تقصيده و في ا ل ش ر ي ع ة الاسلاميه لا يسمون المال مالا إ ل ا إ ذ ا كان حالا ل من بين ف ي ف ر ق المال ح ل ا ت ج ا عباد الله ف ر خ ه وبرض النقاط ومتى ي ح ت ش ب ه ا هذا تقصيده و إ ن م ا مدخلنا للفقه لغرض المعنى وهو ان المال سيكون طيب حلالا عن ت س م ي العلماء مالا ف إ ذ ا كان لك المال الحلال الطيب و ت مش مدخل عليه الحرام أ ض ع ك مالك وانتقلت من الغنى ب ل ل ه الى الفقر الحقيقي فقرا بالمعنى المادي والمعنى الروحي التعبدي ف أ ن ت فقير ل أ ن ك لا تملك شيئا حقا ا ل ش ي اللي ع ن د ك ليس بمال و فقير ل ي ه بالمعنى التعبدي لكن فقير ل أ ن ك لا تملك في الدنيا ولا تملك في الاخره و ا ل ح ي ا ذ بالله فالمؤمن إ ذ ن إ ذ ا غني بالله وليس عن الله ف إ ن ه لا يستطيع أ ن يمد يده إ ل ى الحرم اما إ ذ ا غني عن الله إ ن ا ل إ ن س ا ن ليطغى ا ان, أن راه استغنى فهو حينئذ يشرع ي ل ط ب شرعا قلت ق ن ع و ا ل ع ي د ب ل ل ه على هدفك ي ل ط ب مرض مرض عطش ي شرب شرب شرب وما كيروحش لا العياد بالله فالذي يشرب المال الحرام لا يرتوي من المال أ ب د ا ف إ ذ ا ن س ا ل ه يقلب يذين عليه من م جميع, جميع وجوه من وجوه الرشوه وجوه ا ل غ ص من ج م ي ع وجوه الحرام وصفه ج الوجوه و الربا كل كل ل م ي ب و ء الفقر ا الله أن يتغمد الله بتوبة قبل صفة الفكر الايمانيه صفار فيها وصفار ش ب و ب ة في الاسلام ما اخشى الممل يستقرب فيها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويعيش مع المساكين ويجلس بين المساكين مع الفقراء وكان فقراء الصدفه ة من خير الناس من ي اتحولوا عندهم عندهم ولكن ما ف ي ل ر الناس ن ا علم ن رصيد عالي من ا ل إ ي م ا ن وما اكتسبه بعد ذلك من رزق الدنيا حمد ا الله عليه كالامام الزهري أ ح م ه الله عليه يقول إ ذ ا دخلت بيتي ووجدت رغيفا وشربت ماء ف ع ل ا ل دنيا العبد إ ذ ا دخلت الضرب ترغيفا شربتمها ا ذ بحمتم بالدنيا ف ع ل ا ل دنيا العبد في من الدنيا غير وكان النبي د ي ا ص ل و ك ا ن ا ل ن ب ي عليه الصلاة وسلم ا ل ا ي س ت ع ي ذ بالله من الجوع و أ ع و ذ بك من الجوع ف إ ن ه بئس الضجيع بئس العبادة العبادة الضجيع الضجيع الجوع لا ولا العادة ليخليك أسمعك هو الله من خطرك خطرك العادة تعبد فما كان ل ن ب ي عليه ا ل ص ر ا ا ل يحب الجوع ولا أ ح د من الناس ولا ينبغي أ ن يحبه أ ح د من المسلمين هذه ا ل ع ب ا ر ة هي الجوع التي وردت عند بعض جرهان المتعبدين عباره ليئه كان الجوع عند بعضهم محمودا لا ليس بالحوت و إ ن م ا المحمود الصوم وفقه ر الجوع م د الصوم الصوم ليس جوعا الصوم شبع بالايمان وما قد يحصل فيه من الجوع فذلك ليس مقصودا لذاته بل هو و س ي ل ة لغيره وهو ان تشعر معاني كثيره منها أ ن تعرف أ ن الله عز وجل قد رزقك م ن ن ع م ما ت ف د به مثل ما انت عليه من الحال من الجوع اما ب ان تتقلب ع ن الجوع انتظرتك لا يجوز مثلا يكره ا ب د ل قد يحرم على ا ل ن س ا ن ان لا يتصحرا د ا ن يشعر بالجوع حرم عليك ما تصحر في رمضان او في اللاتي لا يقول لو الديك لن ي ش ع ر بالجوع لا يجوز هذا بيدعى لا يجوز لا تقل ت م عن ا ل م ش ق ة إ ذ ا جاءت إ ذ ا جرت مع العبادات جرت هذه العبادات وما تقل م عليها ان ترى ماجور عليها ان شاء الله اما تقل م عليها لا هذا لا يجوز تصحر ل المشطة م شيء م ت أ خ ر ا و أ ص ط ر مبكرا إ ذ ا يعرف مطلوب لذاتك و أ ع و ذ بك من الجوع فانه بئس الضجيج ف إ ذ ا المؤمن ن و الكيس ا ل ف ا ط ن من يسلك إ ل ى الله عبر سنه رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قلنا ك ل م ة الامام الزهري ل ذ ا دخلت بيتي ووجدت ر ق ي ق ا وشربت ما أنفعلت... ماء ف ع ل م الدنيا أ ف ع ل ع ف ا ء ل أ ن ه حينئذ يكون قد شدع منافذ الفتنه على نفسه الفقر ت ن ة المادي والفتنه ديال ا ل ج ع الجهاد ديالها ب ت ف ر للعلم وللعباده لو كان من ا ل علماء يتفرغ بعد ذلك للعلم لان الجوع ما يجعله يقرا وللعباده ايضا فالرزق الذي يكشف الله به الجوع رزق عاطفي طبقني اسمك ث ل ا تشتكي بما هو دون ذلك ولا ت م ظ مع ل ي ك إ ل ى ما ن ت ع ن به أ ز و ا ج ا منهم ظهره ا ل ح ي ا ة الدنيا ل ن ف ت ه م فيه ولدت ربك خير و أ ب ق ى ولذلك إ ذ ا حقق المؤمن هذا حق ق المؤمن كفايه قال الله عز وجل بعد ذلك مباشره لا مرهنه ل ل ص ل ا ة والصبر ا ي عليها لا ننحل ك ر ي ق ة نحن نرزقك والعقيده شريفه بك كفايه ك م ر ت ا ح فذلك غ ا ي ة الدنيا ف إ ذ ا بقي لك غ ا ي ة ا ل آ خ ر ة و م ر ه ل ك ب ا ل ص ل ا ة والصبر عليها و ط ب ع لا يمكنك أ ن تامر أ ه ل ك ب ا ل ص ل ا ة حتى تكون قد امرت نفسك كبيره والصبر عليها الاصطبار وهذا الحرف الزائد الصعب وان الاصل ب ا ل ك ل م ة والصبر يدل على ز ي ا د ة في المعنى كما قلنا قبل في هذه الحلقات كل ز ي ا د ة في, في المبنى تدل على زياده في المعنى من بحر فرازت معنى. وهو تأكيد الصبر ومداومته في يد معنى متعنقا تأكيد بالواحدة قاضية ليش ديالساعر برد يلدون ا ل ص ل ا ة ع ب ا د ة م س ت د ي ن ة ه ا ل ش ر ه ا ل ص غ ر ه ا ل ع ص ر ه ا ل م غ ر ق هذا الشهر ه ا ل و ض و ه ا ل ا ب ت س ا ل ه ا ل ب ر د ه ا ل ح ر ا ر ة أ ح و ا ل ك ث ي ر ة من ا ل م ش ا في ا ل ح ق المؤمن في عبادته ط ي ل ة عمره تتباغ الوضوء على المكاره مثلا ولذلك قال والطابير ح ن ي ه م محن الطف بوحدها ومحن الشاب بوحدها إذا جاء البرد يشتكل فقال و ل ي يجي له يا ابي ل ويصليف الرحا الصيف يفعل ا كي يجي انك الله وما ستبقى ت ش يجي يجي في الصيف ل تابع وين ل ر د ولذلك الله الى ربك كبحا ف م ن ا ف ي ه ولذلك قال ع ي ض ا و ا س ي ر عليك ونحن ا ا ل ل ص ب ي ي ر ع نرزقه وشتبتني ا ل ا ل بالمتقين و العاقبه التقوى كل ذلك بتوديع فيه بمنزله الفقر ولا تمدن عينيك اذا بك منها توصل للتقوى باذن الله عز وجل الفقر اذن صفه محموده بهذا المعنى الذي ب ش ر ه لكن كيف السبيل إ ل ي ه ل أ ن ه من ش ي ل فقر هو أ ن ه ق ر م ي لوسي ليس هو هذا كما بينا ف و ص ف ا ن سي في نانيه معنويه كيف يكسب ا ل إ ن س ا ن إ ن م ا يكسبه العبد عمليا بالحفاظ ع ن الصلوات واوقاته ولذلك حينما نهاه ر قرر ل ه ا ه عن مد عينيه إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج منهم ولا ت م د ن عينيك إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج منهم ظهره الحياه ل ل ا الصبر ة من ي الدنيا أ أعلى ن الصلاة مراك للشعور هي ع ت ب ي لدى ل ا إ س ا ن ل العبادة الثمن معنى ويتهدوا حينما يركعوا عز وجل ويكون ذلك حينما يرتبط ب م و ا ق ف ه ا ومساجدها وجماعتها ثم فينجز الانسان للسوق ن فاذا ل ي ي تحقق له وصف عبد الله تحقق له الفقر إ ن شاء الله بمعناه المحمود لا بمعناه المحمود فاللهم أ ر ن ا الحق حقا وارنا ن الباطل باطلا و ا ز ق ن ا اجتنابه وجعلنا لك ا ل م ش ا ك ر ي ن اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المصغرين ت واغفر لنا إ ج م ا ع ي ن اللهم صل وسلم وبارك على سيد ا ل أ و ل ي ن والاخرين محمد و آ ل ه وسم شرينا سبحان ربك ر ب ن وعن سائر العزه عما يصفون والسلام على المرسلين ا والحمد لله رب العالمين